بسم الله الرحمن نَارُهُمْ فَهُنَّ لَا يَسْمَعُونَ وَقُولُوا قُذُوبٌ فِي أَنَّنَا مِنَ I oh, على الأرض في يومين وقال نار فيها that thou art Quan crois la فإن vous faire trouver elle dans لا سواء اتي غادي there, uh وكانوا kan حياة الدنيا، ولو الآخرة أحباؤه. بيناهم فاستخبوا العما على الهدى فاستخبوا العما يا <تصفيق> اللهم جِعَلْنِ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَلَا لَكُمْ ظَنُّكُمُ فإن يصبروا فالنار ما سوى لهم وإن يستغتبوا فما o of yde من قبل من الجن وللذين كفروا لا تسمعوا بَل اَنُونِقُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ I'm Se vous C for ونذل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا نحو <تصفيق> أولي <تصفيق> أحسن الصبر ولا تستوي الحسنة ولا الزيئة اذفر بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبعيدا وعدا وما نلطها إلا الذين صبروا وما نلطها وَإِنَّ مَا يَعْمَلُونَ لَشَيْءٌ I'm mm -hmm. mm -hmm. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا علينا وربط إن الذي of peace. إنه بما تَقْمَلُ نَبْصِينَ إِنَّ الَّذينَ كَفَوا هَلْ ذِى إِلٌّ مِن حَاشِمٍ حَمِيدٍ لَكَ إِذْ لَمَّا قَدْ قِينَا جعل ذمته شرّة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه كأنا أرجميًا. وجميل وعظيم قل هو للذين وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّن نُّورِهِ مَنَالِ لِلْخَاسِرِينَ لِسِجِّي وَمَا وإذا مسه الشوء فهو فدعوا دعاء وريد قل أرأيتم إن كان من عند One I'm oh, no.